Sidwa ana wa qalbi nrouh el qalb bahfedwa وعيوني فدوة العيونها الحلوة انا ما حبها حب عادي صدقوني احبها بكل ما وتيت من قوة انا وقلبي نروح لقلبها فدوة وعيوني فدوة العيونها الحلوة انا ما حبها حب عاق صدقوني احبها كل ما تيت من قوه كثر هالدنيا حب لها وتحدى احد الحبها الحبيبه يتعدى محبتنا لنحبنا بدون حدود اشفار سكتك من بنايه غابت دقايق ضاق بي خلقي واكون احزن رجل بالعالم الشرقي ولا يعدل مزاجي الا بسمتها تغار سكر زياده احلى من القهوه اذا غابت غابت دقايق ضاق بي خلقي واكون احزن رجل بالعالم الشرقي ولا يعد المزاج الا بسمتها تغار سكر زيادة احلى من القهوة تسولف في وندمج فيها وظل سارح وحسها زادت في الحلا عن البرح وقطعها هي ما تحبها تقطعها لكن ابغى اقولها انت محلا وحلو انا كلش صعب احيا بلا ها يوم عسى اني من حرم منها وتبقى دوم سكنت بقلبها وادريت من لكه وهي ملكه تخوف فوق وفاهمه جوا انا انا انا انا كلش صعب احيا بلا ها يوم عسى اني من حرم منها وتبقى دوم C'n'ti b'golba'a, wadri t'i m'alaketa'a Wuhi m'alaketa'u fuk'u fahema'a jawa'a Ashi l'hemuma'a, womintaruhi ati'a T'sharek'ni hayata'u, kil' şey fi'iha'a Anah hatta'a ksijini, akhda'a minha'a T'ge amrik li'lha'a, wot'a'a t'a'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'a t'